املنا نهرا تسيل عذبا كما في السلسل وبمذكرات في الحياه منها ارتوى جيل فجيع املنا تسيل عذبا كما في ومذكرات في الحياه منها Än så mycket här, du gör det möjligt. Du säger till mig, hur نمضي على سنن الهدى وعن المبادئ الى نمي بالعزم نجتاز المدى ونسابق الدرب الطويل افرد وجودك في وكن كما وقع المطر وانثر حروفك في السماء نورا كما